<تصفيق> ربنا لا توصفنا ان شئنا وارفقنا ربنا لا ت ح ر علينا إ س ر ا كما احببت الله عز وجل من ق ب ل ن ا ربنا لا تحرمنا ب ا ذ ا توقف لنا منه و ا ق ف ن ا و ا خ ن ا و ا ر م ن ا أ ن ت مولانا تنصرنا على الخوف الكافرين وقال دي لي بهذه ليله القرانيه مع ذلكم العقل قوانين لله اعصاري ب ت ح د ي ل ساعه الفيديو العربي واقاري يقول عبد الله العالم الاعلمين فاطرشت محفوظه لقصر ا عيني ندعو الله له في التوفيق ولنا ولكم وفق س استماعا فليقصفك مشكورا you You're coming. Yeah.、Wow. So Thank <laughs> you. Bye.